بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لهب سيصلى نارا لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد